أن نقول له كن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون